بوك تو ونواشي تسعة وسبعون تسعة وسبعون> <بششون دوي> الصفات اثنين الصفات اثنين عمي <الصفات اثنين> نيل بوشاك بورتي انا البس ثوبا ازرق انا لابس ثوبا ازرق عمي لال پوشاک porechi انا البس ثوبا احمر انا لابس ثوبا احمر عمي انا البس ثوبا اخضر انا لابس ثوبا أحمر. আমি একটা কালো ব্যাগ কিনছিউ সৌদা আমি একটা বাদামি ব্যাগ কিনছি সন্তা আমি একটা সাদা ব্যাগ কিনছি নতুন গাড়ি চাই আমার একটা দ্রুত গাড়ি চাই احتاج لسياره سريعه احتاج لسياره سريعه আমার একটা আরামদায়ক গাড়ি চাই احتاج لسياره, مريحة. أحتاج لسيارة, مريحة. أحتاج لسيارة مريحة. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن هناك فوق تسكن امراه كبيره السن وپوري جون موٹا محیلا هناك فوق تسكن امراه سمينه هناك فوق تسكن امراه سمينه نیچے ایک جون جگاسو محیلا تھکن هناك تحت تسكن امرا فضوليه هناك تحت تسكن امرا فضوليه عمادرتيثيرا ভাল লোক ছিলেন ضيوفنا لطفاء ضيوفنا كانوا ناس لطفاء عمادرتيثيرا নরম লোক ضيوفنا كانوا أناساً مهذبين, كانوا ناس مهذبين. أما دير أوتي تيرا دارون لوك تشيلين ضيوفنا كانوا أناساً مهماين ضيوفنا كانوا أناس مهماين أما رباة جارا لدي اطفال محبوبون لدي اطفال محبوبون किंतु प्रतिबेसिदर لكن الجيران لديهم اطفال وقحون لكن الجيران لديهم اطفال وقحون اپনার বাচ্চারা কি শোভভ ভদ্র هل اطفالكم مؤدبون؟ هل اطفالكم مؤدبون؟